بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده خشكو براني برزي من سلطان لكم الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبرنامج صبغينا وخلكي لخدمتنا لكم برنامجا خش حالم بوك هو دارن برنامجين السرطان اللي وردت به سرتي البرنامج وبوك بس يك بكن لصبغينا وخلكي وكم پیششده ده هفته انشالله زیات پریکی بینو بگرم و کردستان. لکردستان از زیاتر استودیو کن و لخدمتی آبی آبازانی که پرفشنالن زیاتر باش پاسه کن. لخدمتان اباز پیکنو اهتمام زیاتی بیابین. آویک قصو بسیار خالقی است. لنو خالقی زود بر بلو و مسئله معتزیلیه. کودک لخالقی کمتر از الان معتقدیم با خویم چند بون و دستی خیلی شانش نه که با بسیار مسلمانان و چند زیرشان نه مسلمانان دار. حس که ما مردم قصه باشنیم نه خدا گرند کنیم و چون که زوجا کبابز لعقل کریه هم دیکرت ببندی وی که سهلیک لسرفیکان در روز بون ک عقل به همون شیب رده اکنون نه به همون شیب رده اکنون بلکه اهتمام زیادی بداق این و عقل زور ازشینی لعین. لبرم بدي انا کاملا گند بون که لبرامبر ألمانيا ولا برامبر خالتي كثير بيدينا بأقل قصة من زوجها الدقكان أو الناتوان الحكمة الدقكان يا عدلي زينو زينو معتزيل حسني أشعري هیچ بو کی نه ما ایده لم دعانا نه بهکم تازول رو ده و خط یکسانی پدره هن بناوی تنوی تنوی یکان یا خوب روشن گرکان یا عقل گرکان نهو مسلمانان او صدره هن بو اعتباریک یعنی اهتمام بنو باقل معتزله بو اخوی کات کسی انسان اکان بکاینی کی عقلی سیری اکاتور و ت منهج اهل معتزله منهجکی عقلانیه طبعا من تیم خوشا با صراحت او با وحق دانجبيني بوحقه كمعتزيلات كثلاثي شان دروزبون هبو خدمة إسلام دروزبون وخدمة في زوزو بخشان كذوب مصومنان طبعا كاتك معتزيلات دروزبون لبرامبل أهل فلسفة وأهل كلام ومنطقه أوهم فلسفيونان وفلسفيه هندوسي وفلسفيه إيراني كان كهاتبونا دغوت إسلامي ودغوت إسلامي ودور دبرفراوان ابو أهل الإسلام أو يعنيك أهل السنة والجماعة دهون زيات الخيري اللي ديني علمي علوم قرآن وعلوم حديث من بونه أو خوب يعني ويست زيات تخزيه خلقينا أو خوان كن. بلام بودرة ويخوان كم تير اهتمام يعنيه. ومحترم ده رزبو وتبعته حاو كبرامبر بم مادة فكرية فلسفية ياخد مسيحية بواسطة وبويبت واني اللي رياقليه ولا مجال منهج عقليه روبري. أم مادة فكرية أم مادة فلسفية بيتوا كداركيبو بناو ولاتي مسلمانو وأو خش كملاج للعلمانيين السنة وجماعة مؤهل نبناو أي كبتوا من روبري أو مادة فلسفية بناو زوجات بيذن أو اللي برانبر مادة فلسفية كانا منهج جدالية كان هناك علاقة جدلية بين الظاهر والباطن وكذلك منهجك كلاسات ابن عمي ما بحث عقل قرائتك بحث لها مشتركة كوالتو ناو دركي توجد عقومياتك توجد عقومياتك توجد عقومياتك جدالك أبو شويته أنجامك داسك بلان لرسيشة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أقربت بچوانید دقیقاً شیب کرده او با خالق و هیچ تعریز کنی لگن عقل، چونکه اسلام با خویک هاتوق سد بطور رحمت خوای دهه افرمی اسلام که هاتوق سکب نگان ناخی خالکاره لگن عقل خالکار، بله، زور جری انسان ورزشی به عقلی نکرده، دقیقاً روشنی نکرده او با وحی خوای متعال، نه تو نزد جد لگن خالکیا مناقشه پیبرکتو جدالی پیبرکتو. و اشتی که از زور جریم یک حقه بسیله او کرده که باید معتزیل کنی بر بلاونان اخير كيام او يكفي انواع او يك معتزله ويتردوا هناك سكبني هي الاخر كانت ولانجي داليه قوت راسيا واني برازا آه... خواني عقله خواني علمي زوره وخواني توانيه زو زور خواني تواني مناقصة زو او تواني. تواني او بيان كردن او, آداء. أو آداء كبيريسيبيتي أهلي معتزيل من بيأو منطقه في ربناه. بالكو فمي نقاش و فمي بيان و روبروبونا ولا منانا يا لقال كسر يعني. شون كفلسفة يعني خلنا منطقي يعني خلنا علمي كلام زي رجب والهموله وش تاعنا جاليوابه هالشي تولس حق بويتاعه هالشي نحقبه بو يعني كل بس ترى هو بيقول بحوى شد بذان عقل حتى بقى وابله مو في اثنين عقل جراي كبس الخالك يعذابه نحقد بوه كاب حقه خش البوه كاب شون كما علاقة هي بس اللسانه وعلاقه هي بس الاسلوب وفنه حس كردلو بيانه فزي <sentir> في اليمنية لازم مدي خوادب كالأهلية بصرلي فرسن الله خالق دائما تشاكف فرساعد كله في غمر يخوان الله في اثنى عشر فرساعد ملكر لتسي كأم غمر صلح أم قومه لبني جلد خومن وتأهل إسلاما مصومنا أمانة يعني دعات على أبواب الجهنم كان بوناو خالتيه جهنم حديثة كان ما يا في أمريكا ولا حديث يجي ترمزيه كشكلم خلق الله ما أروعه كنا براي عقساكن كنا ليازان كنا أسلوب قساك الدنيا جوانا في أمريكا يا ما أجوده كنا جواد لقساك الدنيا يا ما, ما يا ما ما يا في أمريكا أمسية صفاتی اند باسکاتال جعفری مافی قلبیم زرده من ایمان. ل نه ادودشون یا نه زره ایمانی تیانه. چونکه خسکر دل باخوی شهوت برازن. یعنی هر وقت چون لذت جریان در باس مان کرد شهوتی آفرده، شهوتی خوارده، شهوتی سلطه صلاته، شهوتی خسکر دی شه. خودی گفتی خویش خسرب کرد. یعنی هر حزقک اخسیر خویش سرب خواه. زوجه ل مجدی سدانی شه. اشتکایشی حق نیه. ولی ای فلسفی نه، ای شرعی نه. هر بوی سرب لقد كانت مسؤوليه جميله جدا ولكن احد اهل بصر كانت مسؤوليه جميله جدا جميله كان جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا بغداد دواد طبعا شاء الله بس اللي تعلم إنه بلايا وقو إم إمامي ذهبي بعث إلى وقعت وفرميه قصي قص كانش وقو قصي بيعنبران وابوه بيعني كده الدين داربو تقوابوه كيش تبو توزع أم بيعوا ناتوانة دع كوشوا بيجده وده اللي عربي الله يفرق القبار يعني كيش تبو توزع نايجهده أم بيعوا نموني كم؟ لدين داريا لتسكين نفسه لعلم لهماو لهما كان يعني ما شاء الله أم بيعوا نمونا وبا عاجل دمه كاني طبعا اوسد دمه طبعا باسي حسان بن بصري اكينوا للسلمي اميريه كانوا وطبعا محتزين للسلمي صالح هاشتاي هجير ودسبيكه وتلقى صالح هاشتاي هجير والدور ده كان الانطلاق كان تاع صالح صوسيويكي هجير تاع كوته الرخمني خلافه اميريو وطبعا بقى للسلمي عباسيه كان بارزه هو المستشاري خليفه كانوا وعسيتي خلقين برحل استا دي لو سنجي لكورود السانيك حسني بسيطي تي تلبيكي تي تلبيكي طبعا واصلك في اعطاء الشكل المؤسسيني ام فقيه طبعا امامو مذهبي جنيه خلص يقوا سنه مسر والله هم في فقيه فقيه جيع كاتوا يكبر شارك هذا الشيء حسني بسيطي كوايا قال كسك جناحي الجورب كات ما امنيتها نيتيجي نردو جروبي غوليدو زببون شريان مدائما بيكوا جروبي خوارج كبيان ابو هكاسيك تاواني غولب كات بخالد ابدي وبخالدين نو جهنم في كافراده لبرانبر اما لا رد فعلي معلوم جناب تاعنا مرجئه درزبو مرجعيش في الله الله ما كان فظيع الاسلام او من ملانين يوان مصومنان واهل الاسلام قويره لأ أما حسن البصري أم في قناة رزبوغو أي ميز بجواندين الشيوه ولاني برسالة كباته. طبعا ككاتب رسالة كه حسن البصري أكلته وهو عزم كذا دنيا هذبناه أهل إسلامه في توحاد سي وفكر يونان هندستان وعطيني درتونة إسلامه خلق فيه جدال وعلم كلامه وقصابه. بويا بيادني بولام نعته ولا ضمني حسني قصا حسن البصريه. أنتَ لبي وصل وصلي كريعتايا دنبر زكاته الله أو لججاي كايا وتأ لشُويني كايا ك شُويني منزلة بين المنزلتين لججاي كا كدو ججاي خمس كرتاته بكرديتو زر مفهوم كي وتجيش تلم شمكا وتأ بمعناي كردو توبين كردو نجرع أو مرد أو أمينته طبعاً الفكرة كان بيني خوارجه مرجئها والقول توه تامعتي سليتة. وتألي كافر, مالسة مالسة كافر لا بروي أم تواني قلته إنسانش بتواني جواه للجهنم أمانته هي شفعتك أو ناعيرته هو هذا أساسي مسبقة. وباشان بوب شيء في شيء كافر لا بروي نايم قلتو إسلامي قلتو وشهد إلا الله وشهد أن محمد رسول الله والقول توه لا برو بأهل الإسلام ما أساسي أم فكرة كالدرزبو. هل سا... حسن البصري بس ما انتي قالت الجواب يا كابوس شو يعني هل صح دبر على المجلس؟ بقى كرديا جوانتين وشكب وكريمين انتوا بمو معتزين لكن قو شيء جد نجكان نمون الملك عبد العزيز او اخيري بلاه خلفاء اميركانة وصل كري عطاش لتنشط حسن البصري ولا کاملاً تلابی بوده خود دانا و درسی او تو ام گروهی معتزیلی جا کرده و می‌بیاید و هیچکسیم که تو منهج کان منهجی اخلاقی بو لسبب نمی‌آقام سعیم اکت. طبعاً نکو عزیزش می‌کردن آماده صالی هشتا بوسو سی و یه هجده ام گروهی. یا ام جماعت فرملا بون و نهیا به و با اعتزالشون. یا خود کاملاً گونه بیان او شونك لنا يوم الرجس حساني بسطي دابرا إنكم الله قالنا دابرا للأهل السنو الجماعة بويناوي اعتزالي عند بي نرعوا وتدابرا للأهل السنو الجماعة بوخوان جلوبي كأنجاك دوتهم طبعا بنماي بنماي هل برام زلمة إسلامي، داون أنا أنا كان طبعاً يكون، أهم شيء بيستوى إنه اللي برامبر أهل كافروا، طبعاً ثور جاري، إجت جايتي أهل إسلامي عن كده ثور جاري، اللي سنو جمعان عن كده ثور لي عندهن، وعزتي أنا أول لازم ده أنا كاني عن كده عقل، بوك المنهج كان ولكن يجب ان يكون هناك اقل من اجل ان يكون الله يمكن ان يكون هناك اقل من اجل ان يكون هناك اقل من اجل ان يكون عقلي اقل من اجل ان يكون هناك اقل من اجل ان يكون هناك اقل من اجل ان يكون هناك اقل من اجل يعني يكون هناك اقل من اجل ان حمار هناك يعني من اجل ان يكون هناك اقل من اجل نك ابو كان اللي ديجى هل يكانيك الولو علمانه وياه ليش قاضي جوره كانيان عبد الله وقطبه قاضي عبد الجبار ك بتاواتي مذهبك دارشطتو ابن وحتى أبو حسني او بي او ان في او سنتاء معتزله وجاكم من اي مساله شلون امازي هنا طبعا اهل السنه والجماعه يراندوا ابن تيمية. اهل السنه والجماعه خلق باهلي السنه والجماعه سيدي ابي حسني اشعري طبعا اشعري كان من دي كتري خوت الاهلي السنه والجماعه هو ابو اهل السنه ك او بطاوتي في الاعتزال يابا عز واو في الاعتزال كوتايفي هذا سدمي إما طبعا امامي احمد الشوان امامي ابي حسني اشعري وهلها او بيا وبرزي كان تاريخه بدا خوا هيش لهيك كتب كاني هذا ذكروا كمناظره اكالهل نقل احمد يكون ابي دواده كلسدمي متوكلايا ااا كمناقشه كما طبعا لمساله با سي او اويش كما طاووتي احمد الوداء بروجكي هلا وشيتوا وهي بروجكي بهيش الميلان وخالكيا وجودي نامنه وطبعا ام بروزبوني معتزله لسدمي دولتي بويهكانوا يا بويهكانوا سني هاضره طبعا لسدمي ااا <متحدث> إمام حسن إشعري يا أو حسن إشعري يا رحمة الله لبقواتي وأنك تيان ولا هي السنة إلا النبي كان لوانيك شريعتي وهروها وهروها مصر عن هنا ولكن منزل ويك في المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول و ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول جهنم ان المسجد الاول بين ان المسجد الاول هو ان المسجد الاول هو ان ان المسجد هو مسائل توحيد او ان في انواع خويه دورات تعطيلك صفات خويه دورات ابنا تعطيل أصل اصل للنسينيه جولك قال يا للنسينيه جولك كان جولك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 ناش شبه نیم به هیچکلمخلوقاتیشون که من با خم کشتیکم بینی و نه سر اوضاع تو آن موصف کرد. بلامکس خوای نبینی و کس نتونه چای خوای جورا وصف که یا تأويلی کاشته بهشتی لیب که. بلام اما کباز توحید صفات خوای جورا تعطیل اکن فانوای خوای متعال چایی هی بلام تأويلی اکن خوای جوردستی هی بلام تأويلی اکن بوباشتك تأميلا كان بشتك إيشو مثلا كام التعطيلي صفاتي خوي متعال فنقول لما يعني لما حتیش تی چاپو جوان خلقی کردوها خوای جوره کاری خلاف با خلق نکه و اتا فرق سکه زود جوانه ود نبیتو و شیکاری بونکی طبعا خویی بداقه يعني برنامهایی آواه نکرد اما روند کرتو ولی ما فیلیسی بچن برنامهای جای بچن سی سرحلقات جای کزیاتر اما فکر نه و عقایدی از روند مختص و آبیا و برزانی که اهل سنت و جمعه نشر زدن عقاید اسلامی های زیاتر حق مختص بنویم ولی ما و کشور لمحاتي سريعه ياخذ معلوماتك اجتيا بويبي ما دز غنجان يا او خل كانك حزيان بنبا سوق واستانيه في قناه شونه بوي بتوان استفاد يلك هذا ترى عدل لاي وانا ويك في انو يا اخوي يقولك هاي خرافه خلقناك واتخ طيب خلقناك, خلقناك. أو كسي ولكن يجب ان يكون هذا هو مجرد صفاته ومتعالجه اهل الله يا جماعه يا مانوي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا خالقي يا طبعاً وزر خطره. انسان پیو به کخوی گوره خالق نیو. انسان خوی خالق را ذیکر دنا. خوی خبری افعال که آن کام انسان اگر اخیر سال‌چون ما عرب مزور زور حتی که وقتی باب مکفره وقتی تو تو کخوی گوره لباسش کار تعطیل کی و اسقاطیه تو نه دروس کدینی اوینیه بلکه کخوی گوره تو نه دروس کدینی همش کیه. انسانی آزاد کردو. که وقتها لرای عقلی زوربرد و دارمان روش تو. بوی ابی حسینی آشعلی که هت مناقشه که یکی لگل بلن، آو اعمیدی، آو اختی بلن قطبکانی، آو سردمی معتزله. فی وتن ای وللا ما به هلاشون. بوی که چو معلوم مدعی بیاد موزیت بیلی کدوم وثی وشون شکت کهی بری، داشت کهی لبری همود دایکن وثی آو بمشو لعترزال و فكري أشعلكَ نزِك ترْبُنَ لفكري أهلي سنة وجماعة أو إخترَبَ براهو هتاكو ابن تيمية هذا رحمة خوي ده أشعلكَ نشيب رأسكِ دوا وكتابكِ نصيب النبي درع الطعارس بين العقل والنقل كلو كتاب بعشرين شيء وعشرين وقت كواتا ليعرف فرقكَ لرأويا كمعتزل كان ألين خوي جورة خالقي كار خرابكَ عنيه أنا بقول خلايا بقول خوي جورة خالقي هم وكاري شاكو خلايا بلام إنساني أعزكَ دولا بفتح بی که یعنی که انسان آزاده فاجعه رو به هیچ کس ناله دزیپ که لگال و عقلی پی بخشی که ترتیبی ایجادتی که کلام کی بون نردوی پی قم بره کی بون نردوی لگال و روشم کاتو آزادی پی بخشی می‌کنم که مدام امپیانش تی پی بخشی تو با خود اختیار ده لک دنیا ل نکدنی خلقی دزیا کای اخلق بیا کوشتکیا همو امشتانی ک استا خلق کراوا همی خوای لوری خطی ک دوبوی انسان پیشیو به اونانی ک اکاتو بهکری نان ک تیری ابه هو پی کافر به بزانی اونانا وسیلے بو تیکرنی انسان یا او درمانی ک ای خوان بو چاګو بیتو د درمانی ک چاکی کاتو شفاکلای پای متعالانیہ هو پی تاون بارا به پی گونح بارا به یا خلق کوم اغل پی کافر عقیدی عقیدی سالم ناب پی فاسقه شون كبير و أبي كبير و أبي فعلا خوي جولة كسفري خلافك علينا كا خلقي خلافك على كل شيء أيكم أحسن عمل لا إنسان ورد به لمسائل عقيدية ولم لم مسائلنا العدل وقطع وتم منزلة يكمن منزلة بين منزلتينه ذهمنا شو الوعد هو قيمان is there لبيني those who know weight and actually in the midst of the Messiah? Still, one of the things that might problem with بقى but جهل ما man could 벗 together, the God's willor neither week norет gli� of yap andその way he could dominate his kingdom. حشی خواهی جوری لی خوش بی و خواهی جوری لی اهل اسلام و اهل توحید لناو اهل لناو ما نهیاله تدریف خواهی پیش جمعیان جویی استفاده کرد که این موضوع لسه موضوع اگر نرویم بلی تیل وی که اون مشکی تیل یعنی عن المونک عمل می معروف نهی عن المونک طبعا ما نزیک ترینی اند لاههی سنت و جماعه و معتزیله که فی انوایا بران بر به هموکسک و أو برامبر بس نطبع صلاته حق ما كانش بيانوا طبعًا فرقًا هي اللي كان يعني قالوا مدرسة سلفيكي استابة أو سلفي كخلج بولي أمر زياني. طبعا طبعًا أنا ما لأهلي سنة جمعة ونزيك له بيانوا ولي أجد أمير أجد كسي خراب كاربو إشي خرابينك أبي شورشي برامبر بكله وأبي همو هم وكاري كبرانبر في خلك ده هم ذي بو أوه أو بيجاندوسات شعر كاري وخراب كارينك وطبعًا أنا لن باستطاعة بتوانا كبروا تحلو كبروا هلاكتي برا هتشنيك يبيكلا وهتشنيك توعنيا خلتي برا أو حالة برا كأود صلاة وصلتة بجورا أمر مشاكو نهي لخرابي أوانا طبعا أهل في فيستأوى بعض كينوى دس يخلي طبعا بيرجع لنا مشتانش شيء يعني مخلوقة مخلوق او خوای جورا خلقی کردو، با کلامی خوای جورا باسی نکردو. اماش با خود زور تفسیر کرد. چون که تو بقای قرآن مخلوقه و اتهمو مخلوقی بر فنا و برو بر فنا و چونو نقصانه. ایله خوای جورا متكامله. کوانت قرآنیج نقصانه و آن قرآن قابلی اویه دستگیر کرده. خود راسیش ابو چی؟ امش تکرار. یعنی زود جمع من و کارزم کردن. آو حقاینا ری ك برنبرب كفر وصالنته، شون ك كاتك كان كل أهل الإسلام اهل أهل حديثي أو سد ما، اهل أنواع أهل ريحه أهل حديثه كما وأكلته، نين توني جابي أمكي... أم أم أم قصية بنو، كلمته ألقاها إلى مريم البتول، واتا واتع إيساش مخلوقه اگر بیشتر متوجه قرآن مخلوق نیا، اینم دکورات عیسیش خواه. لبرو، ما کی میسی با عقل هایی میسی بتعیشانه بایه، حتی لبامبر اوی کروباروی مسیح که ام ببنوه و تیان نخیر، بلكوم باست که لواه کامه پی خالق و تم مخلوق قرآنج مخلوقه و عیسیج مخلوقه. برام یعنی اگر انسان ود ود بیاته، همونش تیک مخلوقه. حسابه خويه هو مع معناه أو كلمه معناه كه الكلام يخوي جورناها بمعناه معناه ودي كخوي جورنا أم كسي لروح عتاب بروح الله درس كذوب بمعناه أو أم كسم مخلوقي خوي جورنا اللي يكون في يكون كخوي جورنا كواتا لو جي جايو أو, أو, أو لو من طلقة باسي أو عن كذوب قرآن مخلوقه لبرامبر مسيح قانا طبعا شتيك طبيعيش إنسان ك ما بس كفيك أو ك أو كلمه ك باسي ذي وقت ما بس بي وني ك كسي بس بي أويا ك خواي متعال أم كسي خلق كردوا وخلقيتي بلام قرآن بمعنى كلام خواي جولة ومخلوقنيا وكونا وقديم القديمة وبريتيلا كلام خواي جولة وو يعني ما بسكت زادت اليراء وياخد هات يعني قصي أنا كل اللي ويك يا بلام بل بيجول الكلام كيانو خواي جولة قصناته يعني خواي جولة قصة كردنيا قصة جلابكا شون آو کاتیشی که الان مسابقه کدوم تکلیمی موسای کدوم، باسکیپی آو بلی رفیقی داره کدوم غیر مبشره کدوم. یعنی اگر خوایی گله موتی داره بخواد تقصیر سیدنا جو بیلی بگانه. هنی اکشده او وقتی که استا، اهل سلنجام عرونه کدوم بیتمی عرونه کدوم لوب تبلیک باسمن باسمن کرد. یعنی اشتکانی هن که استا بیلی ریکیتو، باقیت خسای لکس ریکیتو، حتی با شیوا لغواش بیلی ریکیتو، آو انتیا موفق نبودم و معتزله کان، ولی شکی که تو بله طبعا معنای آن چیه معتزیل تو ببشوم که سعیم که تو اعتزاز کن یا معتزیل آنی انتوانی واقلامی پاک و پختو، لمسالی ممتیق و لمسالی اهل کلام توانی وای نبوده ولام درایت نو استش تکنیم کنم بیا وای نیه بله و آن یعنی لشته خویانه لبرم برایش تو فلبارزمون که برای گذاشته دای معتزیل کام دای هارون رشید دای اهل سونابرن نتیجه وانی که ترشته هارون رشید و با رحمت خوایل دو آشنویشون رو به خراب باشه که چطور نام خدا ولی فایل کدیندار رو بریز بوه هاک پیوت و توی باشه ایوانان خوای جور خالقه و توی بله وای خوای جور خالقه طرفانه بر انبه هر چند رشیده وقتی یکی از علمای اهل اسلامش لیبی بوده اهل سنت و جمعه جوی دقت کی کابلای مسیحیان یو توی اوه همون تن یش همون تن متفقه نسبت به خوای جور خالقه و توی قصه یعنی خطره اگر بگم نه که وات خوای اگر می‌شود آگاهت دو خواجه نبیله که به هر من روشنی یعنی یکسر کزالی یعنی اوپیا ولتا نشته تی و تو هنی اقلام دانوینی و تی بشنی که اهلی معتزیلی به این لانی که بعضی اعتزالو لواشتنه. مناقشه کردی پیا کدوم و تی باشه اولن اما یعنی هر مقصی اما کلید دوباره کدوم اگر فایده خالق با خواه گو خوید درسته. اجوتی ام قصی ادیو باقل جالب ما اجوتی بعد ادیو تی شون که تو بعقله گشتی بیبینی، همیشه یه شر باتشان ناسیبتی یا حواله بپید گشتیه، و آن حواله وصف کرد با کرده. بلن خوی خالقه و هیچ خوی جوکو آدنس تو اگر بعقلتی اولام بدمو متعزیل که اولامی او هر خوی لام قصیعه گفتی او بعقل اولام بدمو؟ آره؟ اما لا عقل فیها، عقلت و نولامیم پرسیعربت. شونک خوی جورا با خوی خالق. طاوکی برای دنبال ك هذا شنيك يعني يعني خلايان كردوه وذكره أوشادس كخير يعني هو بس أهل إسلامه طبعا لهلا كان يعني كذا وزور جولة أو أبوه كخوي أهل عقل نبي ليش الرب نبي خالد عجلوا أصلا منطقة أهل قصيا اهلي حجوب راهينا طبعا مسلا مي دواده زندانه اللي هو تنهل برويكي أيق القرآن مخلوقة وأما بزور بدخلتيا أسألنا يعني حتى يعني زوجان بتوقية خلقت شو حتى ياكلة اهدي سنه شو أيوة, أيوه دسير وتي القرآن مخلوقة بيدهم أنا القرآن مخلوقة وتي من علي من علي افتى مخلوق مخلوق بله من مخلوق مکری مخلوق ماله برخوی نجاد و لاموزوع نمینن. چون که بتوقیازورک ل خالکی اینویس کوتایی به نم بوشته چون که وکو عارضم کردن آمانه بز بقامت چی و بکاری بزر بخالکیان اسلمان که مخلوقه. تا خوی جورکیای بیینار. طبعاً آبیاوا نه وی نیاد میشه وا. کز نهی ناسی. لکه که بکانه وای جبرامر حس میکردم داره غریف از بیلی و بزارم من پیاوا نفشه جوریه اکا. لکه الله حمدی کریمی.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 شته گزین دانی کردوها، نسب شته قید کردو که خوابی قم يعني بعثین نکردو وی توان بری، یعنی وضعیه گفته نه خالکی وا، و به کوتایی با فکری معتزیله و معتزیله کوتایی پیدا، و هیوا درم توانی بتم من بوی آورن کردوی تو، فست اسکونم ما اخود لکم و افاضه وامیدالله، اینا الله با اسم و عیب و السلام علیکم و رحمت الله و بعکات او کتاب نامیشو، تابر نامیشی تریون نوع، لخدمت نامیم خاتم